وَإِقَةَتُم النَ السَّ فَدَّ وَتُم فيِيهَا وَلَّهُ مُخْرِجُمَّ كُنْ تُمْ تَكْتُمُون فَقُلْ نَبِْبُوه بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُشلامُ المَوْتَ وَيُركُمْ آياتاتِه لَ عَكُمْ تَعْتِلُون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 مِنهَا لََا ين بِبُ م منِن خَشْةِ وَمَ اللههُ الله بافٍِ عَم مَا كَأَّلُ أَفَتَب مَعونَ أي يُؤمِنوا لَكم وَقَدَ كَانَ فَريقُم مِنهُم يَثمَعونَكَ لَ اللهَِّثُمْ لا يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا أَقَرَّ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا قَالَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ طَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ رب بكم افلا تعقلون